لو, لو, لو, like of لو ما نسيت الجرحك اللي ما نسيت الجرحك اللي بضلوا اثار بجرح التلاقي يكملت جروحك الساحه لو نسيتك ما نسيتك جرحك اللي بضلوا اثار بجرح التلاقي يكمل جروحك الساحه ما تخاف الله في جنوني في ما تخاف الله عيونك عيونك في جنوني في اشتياقي <متسم كان في قلبة حرية وكان في عروب حواقي وهاتي لي من بعض الشوق هاتي لي من بعض الشوق تحية الروح العلي لغاب يدي أي حيلة كنت نجم وأفل كنت نجم وأفل تحت في صحر الزلل وكنت صفحة من عذابي كان جرحي في شبابي وكنت صفحة من عذابي وكان جرحي في شبابي يكتب حرف الخجأ لا تلمين المعاني بانت حروف الثواني في جدار العمر, العمر سافر في جدار العمر سافر آخر جروح الكتاب ماتت, ماتت الفرحة بيدينها وش جنينا وش, وش غدينها <Grace> ماتت الفرحة بيدينها وش جنينا <birthday> وش, جنين وش, جنين وش غدينها شوف قلب اللي تولع شوف قلب اللي تولع منطلوع النجم رازح فوقهم مدير ساكن والولع خل المعاني